اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهره من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز